أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَاهِ أَعِنْفَ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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنام وأن عليه النشأة الأخرى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وقوم نوح من القبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباى الاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ازفت الآزفة ليس لها من